إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت, ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 وتولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي, من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.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 وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس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 إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تدخرون فِي بُيُوتِكُمْ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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إِنَّ هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وادت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون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 لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم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 ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى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 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة لما من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, وإسحاق ويعقوب والأسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله ان عليهم لعنة الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب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 وَأُولَئِكَ هُمُ الضالون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فلن يقبل مِنْ أَحَدِهِمْ ملء يُقْبَلَ مِنْ أحدهم الأرض ذهبا ولو افتدى به وَلَوْ بِهِ اولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 قل يا أَهْلَ الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمَنَ من آمَنَ تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِن تطيعوا فريقا من الذين أُوتُوا الكتاب يردوكم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 ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حُفْرَةٍ من النار فأوقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف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 وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة, الله ففي رَحْمَةِ الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 لن يضروكم إلا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 يتلون آيَاتِ الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بل ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ونعم أَجْرُ العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عَاقِبَةُ المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 ومن يرد ثواب الدنيا منها يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إِذْ تحسونهم بإذنه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 والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم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 لَا من مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما يجمعون يَجْمَعُونَ متم مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ من الله اللَّهِ لهم لَهُمْ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم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 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات, لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون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 ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا أن ينادي للايمان ان آمنوا ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا, وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعوا قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد